فما معنى قوله من عند أنفسكم؟ مم. نعم ثلاثة أقوال فما هو الذي من عند أنفسهم ثلاثة أقوال؟ نعم قيل بسبب أخذكم الفداء عن بدر البدر الرحمن وقيل بسبب عصيان الرماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هو من عند أنفسكم نعم بسبب مخالفتكم للنبي صلى الله عليه وسلم في خروجكم من المدينة وقد أشار عليكم بالجنوس فيها والتحصن فيها وأن لا تخرجوا إلى أحد فأبيتم من الخروج إلى أحد فهذه ثلاثة أغوال في قون يقول هو من عند أنفسكم وكثير من الناس ما ينظر هذه النظرة تجد ربما ينظر أمورا محسوسة في بعض المصائب وما ينظر إلى هذا الأمر العظيم الذي هو سبب جميع المصايب كذا ما يحصل من كوارث ما يحصل من تلايات وما يحصل من تسلط من جهة أعداء الله سبحانه وتعالى وما يحصل كذلك من فساد كل ذلك مداره كله من عند أنفسكم تجدهم يبحثون عن بعض الأمور بسبب سخاوي بسبب أشياء بسبب كذا وهذا النظرة ما ينظرون إليها ما أدري ليش ما يقول هذا بسبب معاصينا كلنا حليقين ما فينا لحاء ولا بسبب اللواث المنتشر ولا بسبب وضع الأموال في البنوك الربوية والتعامل بالربا، ولا بسبب ديمقراطية ولا بسبب الانتخابات ومجارات عداء الإسلام بسبب محبة برشلونة ومحبة ريال مدريد وإشادة بهم هذا لا ما في نظرة له ما في نظرة وإنما النظراب ينظرون خمسون ومحسونس حتى يغطوا ما عندهم المعاصي وما يريدون يقولون سم معاصينا هذا وبسبب ذنوبنا وآثار ذنوبنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فمعايش البر والبحر أعني فسادها بما كسبت أيدي الناس الله قد نص عن ذلك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صيب نكر في سياق النفي تفيد العموم وأكد ذلك العموم بقوله من مصيبة بحرف الجرزائل الذي يزيد توكيدا أو يزيد توكيدا للعموم فإن وجود الحرف مع النكره في سياق النفي يكون أعظم عموما وأعظم دلالة عن العموم واستغراقا أعظم استغراقا في العموم وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم مصيبة الأصل لكن أكد العموم بقوله من مصيبة لا ما ينظرون إلى هذا ولا بأس أن تنظر النظر الحسكية هذا مو حرام عليهم أن ينظرون شيئا من ذلك ويقولون الله بسبب كذا وبسبب كذا وبسبب كذا لكن لا يجوز الغفال هذا السبب الرئيسي هذا السبب الرئيسي لا يجوز الغفاله وهم يحاولون الغفال هذا السبب لا تجد المؤمن إذا حصل له شيء يتذكر هذا السبب ما فعلت أنا من الذي بسبب ماذا أصابني هذا فتش عن نفسه أولا ما هو الذنب الذي صدر مني حتى حصلني كذا وكذا فتش بنفسه فإن لم يجد شيئا فلعل الله أراد أن يرفع درجته وأن يعني الإكره ابتلاه بمثل هذا كما هو الابتلاء الحاصل للأنبياء رضوان الله تعالى عليهم فإن ابتلاءهم بالأصل لرفع درجاتهم هكذا ابتلاء إن الله رب ما يبتني صالحا من درجته، فالابتلاء يكون للذنوب ويكونون للرفع الدرجات، لكن الناس كان يعني لا ينظرون إلى هذا الجانب جانب المعاصي والذنوب في فساد المعاش هذا لا ينظر إليه إلا من رحم الله من وفقهم الله للعلم والخير. تجدهم أول شيء كما قال الله قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم المصيبة فبما كسبت يديكم. هذا الذي ينظرون إليه ولا بس كما سمعت أن يقال هذا الذي ذكر آنفا أنه يلتمس أسباب أيضا محسوسة في فساد شيء من البحار أو كذلك أيضا فساد الأراضي لا بس أن يلتمس شيء محسوس ما فيما نعمه وحرام لكن الإغفال هو الذي لا يجوز إغفال المعاصي والذنوب وآثار المعاصي والذنوب فأهل البلاد اشتقون من قلة خيرات البحار وخيرات أيضا كذلك الأراضي كل ذلك بسبب جنوب يحتاج أن نعالج أنفسنا أولا قبل أن ننظر نظر هذه التي يسعون فيها جزاهم الله خيرا لتصحيحها لتصحيح هذا الأمر الذي حصل بسبب فساد في البحر أيضا ننصحهم أن لا يقفلوا هذا الأمر وجزاهم الله خير على سعيهم في إصلاح بحرهم فإنهم يسعون في إصلاح البحر فالبحر أهل البلاد كان من أحسن البحار ففسد عليهم لا يكاد يجدون شيئا في أحيانا يخرجوا جل المعامل تطلع وتخرج بلا شيء ولا شيء معهم والبحر واسع ورزق الله عظيم جل وعلا ويده سحاء الليل والنهار لا يغضها نفقة ولكن فيه سبب عظيم عندنا وهو المعاصي وحرب الدين عند كثير من الناس دول تحارب دين تنتسب للإسلام دين الله سبحانه وتعالى ولا يشهدون بالدين والشباب أيضا في غاية العصيان لله سبحانه وتعالى السمر وسهر في معصية الله وهكذا أيضا ضيع الأوقات ضياء الصلوات كم تعددوا المعاصي التي عند الناس فهؤلاء سعوا نزاهم الله خير شكرون على سعيهم في إصلاح ما أرادوا إصلاحه من جهة البحر أنهم يمنعون كذا ويمنعون كذا ويمنعون كذا هذا جيد أن تمنع مثل هذه الأشياء ان تحقق ضررها لا بأس في منعها إن تحقق ضررها تمنع وينبغي التعاون معهم في منعها ولا يجوز يجنس لأحدا يشد وقد علم أن الضرر من هذه الجهات عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فإذا علم وتحقق أن الضرر بجهة ما يرمى في البحر من سخاوي أو شباك أو إلى آخر ذلك فيتعاون معهم وننصح إخواننا السلفين بالتعاون معهم وأن لا يكونوا حجر عثرة في هذا الجانب ويشدوا ويقولوا لا لا بس أن يجرب هذا الحل وينظر فيه ولكن مع ذلك ننصحهم بالحل الأول أننا نتوب جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن أردنا الأرزاق وصلاح الأرزاق وصلاح المعايشة فعلينا أن نتوب وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى كما أمر الله بذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون الله وقارا ما هذا العراب والله بيده كل شيء بيده الرزق سبحانه وتعالى لماذا تعرضون ولا تريدون تستغفرون تتوبون إلى الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز هذا يدل على عظم إجلال الله سبحانه وتعالى وإكباره سبحانه في القلوب وهكذا هود أيضا يوجه نصيحة بمثل هذه النصيحة التي نصح بها نوح عليه الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين انظر الآية تختن بأي شيء الآية الأولى ما لكم لا ترجون الله مطارة والآية الثانية ولا تتولوا مجرمين تبيه تعرض عن الاستغفار وعن التوبة والإجلال لله سبحانه وتعالى وترك المعاصي فإن هذا إجرام الله وهو سبب الدور والدمار على البلاد فعلينا أن نتوب وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى كما أمر الله بذلك وأن ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنة إلى أجن مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله هذه كلها إشارات إلى الرزق وأسباب صلاح الرزق وصلاح معايش العباد التوبة هي مناط صلاح معايش العباد وصلاح الرزق وما عدا ذلك الأتبع بنفسك والله ولو صلحت مئة حل مئة حل تبحث عنه لصلاح البحر وتغفل هذا الحل والله ما يصلح البحر أبدا ما يصلح البحر ما دام البساء موجود وما دام أيضا الإعراض عن التوبة والإجرام موجود ولا إنكار ما تتعب أنفسكم الله صلحكم لابد تجتمعوا على هذا الأمر أننا نتوب جميعا إلى الله جل وعلا ثم نسعى في الإصلاح الحسين نسعى في الإصلاح الحسين من منع كذا ومنع كذا إذا تحقظ ضرر هذه الأشياء الحسينية فهم يزاهم الله خير احترمون أهل السنة جاءون ونظروا في هذا الأمر وناقشوا هذا الأمر ونحن ننصحهم بهذه النصيحة إن شاء الله هذه النصيحة إن شاء الله طيبة فيهم خير الحق فيهم خير ومحبون الخير ولكن إذا اجتمعوا يجتمعوا على الأصل هذا الأصيل الأول وأنتم مسلمون ونحن مسلمون نابد ننظر قبل كل شيء ننظر في أنفسنا فإن فساد المعايش وفساد البلاد وكذلك أيضا العباد هو بسبب هذا الذي أشار الله لي وهؤلاء الصحابة خير مني ومن يعبدون الله لأن بعض الناس إذا قيل لا يا أخي ننظر أمورنا وننظر فسادنا وننظر أحوالنا كيف قال يا أخي نحن نصلي ونصوم ونفعل إلى آخر ذلك هؤلاء الصحابة يقول الله لهم هو لما أصابتكم مصيبة يصلوا يصوموا خير منكم مني يصلون يصومون خير منكم مني وأسبق الناس إلى العبادة والطاعة والاستغفار لله سبحانه وتعالى فأمر الله نبيه محمد أن يعلن هذا لهم ولغيرهم قل هو من عند أنفسكم هذا الذي أنتم فيه من المصائب وهذا الذي حل بكم إنما هو من عند الناس بسبب عصيان الرماه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو من عند أنفسكم فلابد أن نعقل كتاب الله ونفهم كتاب الله ولا نعرض عن هذه الحقائق هذه الحقائق الله يقول فيما تسعون لإصلاحه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هذا الذي تسعون في إصلاحه الله ينص على أن فساد في هذا الأمر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولا بد أن يكون فيكم علماء uma còn لا حتى تعالج أموركم تعالج أموركم لا بد من عنماء لا بد في جميع الشؤون في البحر وفي في البر ما تستغنون عن العلماء أبدا لا في بحركم ولا في بركم لابد من وجهين لكم ناصحين عندهم علم ترجعون إليهم واحذروا مجاراتها ولا معرضين عن الله سبحانه وتعالى من أعداء إلى الكفار ما ينظروا إلى النظرات هذه هذه ينظر إليها الإسلام أما الكافر أول ما ينظر ينظر حاجات مادية محسوسة أما المسلم لا هذا آخر ما يرجع إليه ينظر أول شيء المعنى الذي نص الله عليه ينظر هذا يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ايش الحل ايش العلاج ايش السبب في هذا فيرجع الى كتاب الله ثم ينطلق منه ويعالج أيضا الأمور الأخرى بالأمور الحسيان ما في مانع وما حرب عليه لكن بعد النظر هنا أولا فهذه النصيحة إن شاء الله لإخواننا الصيادين ولمن يسعون في إصلاح أحوالهم حفظهم الله وإصلاح بلدهم وبحرهم فهذا توجيهنا ونصيحتنا لهم أننا ندعو الله جل وعلا أن يرفع مدنا من بلاء ونتوب إليه نستغفره ونحدث أنفسنا ونعزم على عدم الرجوع إلى المعاصي لأن يا أخوان قد حصل ازدهار في البحر لا نظير له لا نظير له في بحر ساحل هذا من جهة الشحر أنت الأهل يعني ازدهار عظيم جدا في البحر صار الصيادون من أتجر الناس ومن أحسن الناس حالا والله من أحسن الناس حالا حالهم جميل جدا من الله عليهم لكن كثير منهم عصى أما القات حدثوا حرج أما القاتف فساد بذل المال وإضاعة المال في غير مرضات الله حدثوا حرج لكن أنا أشير إلى أمر آخر فسد به والعياذ بالله إذا هبوا يميلا وشمالا فسدوا وارتكبوا معاصي وصلحهم الله ثم مسخ البحر بعدها مسخ البحر تماما بعد تلك الحالة التي مروا بها وتلك المرحلة التي انتعشوا فيها انتعاشا عظيما من حيث الدنيا بنوا بيوتا واشتروا سيارات وانعموا الله عليهم بنعمة عظيمة ويسر الله بمن ينقل صيدهم ويشتري صيدهم بأثمان جميلة طيبة الآن لا صيد في البحر وإن خرج الصيد ما يجدون من يشتري وإن اشترى منهم يبخسهم يبخسهم كل ذلك عقوبة وما تريد تعترف أنها عقوبة ومشو على ما انتم فيه انظروا لا تعترف أنها عقوبة لأنه قد استهر البحر استهر لا نظير له صار والله في حال حسنة بعض عوام الناس ربما يحسن عد الفلوس فكان يخرج ربط هكذا من النقود يخرج ما شاء الله كمية ضخمة مربوطة ربطا ويقول لصاحب المحل خذ ما لك وهات الباقي ما يعرف عد الفلوس بحار مسكين كثير منهم مسكين قال أخذ ما لك وهات الباقي حقي رجع لي الباقي ما يعرف يحسب واحد تريد ثلاثة بعضهم أو بعضهم يحسن لكن فلوس كثيرة بيده فلوس كثيرة كأنه يظهر تبجح بها ألمهم نسى الله العافية والسلام ونسى الله أن يرحم الصيادين برحمته الواسعة ون عليهم بالرزق والله إننا لا نفرح لهم إذا أنعم الله عليهم بنعمة نفرح لهم فرح عظيما كيف لا نفرح لهم البلاد تزدهر بهم اقصاد البلاد في الجهات البحرية الساحلية تزدهر بهم مطاعم تعلمون كيف يكون فيها أسواق البز والاثياب تزدهر جميع الأماكن تزدهر بالبحر عندنا في السواحل هذه فإذا تعطل البحر علينا تعطلت أشياء كثيرة عن البلاد تعطلت توابع البحر فهذا كل هذا الأصل وهذا التوابع في البر توابع صيادين لأن أكثر من يعملون هم صيادون عندنا هم صيادون يتعطل علينا كثير من المصالح، فنحن نفرح لهم إذا من الله عليهم برزق. الله يعلم والله الذي آمن غير أننا نفرح به ونسعد بأن الله من علىهم السلام بالرزق الحسن، ولكن عليهم بالتوبة والرجوع إلى الله الاستقامة. يتركن إعراض هذا يترك إعراض عن الله سبحانه وتعالى ما هو صالح البلاد والعباد. هذا الإعراض الذي نئ منه وين منه كثير من الصالحين. هذا ما هو بنافع البلاد يتركوا هذه الجوانات الفاسدة التي يجلسون إلى أنقات متأخرة في الشوارع ينظرون الله علم ينظرون إيش ويتراسلون بأي مراسلات في هذه الأنقات وهذه الليالي المظلمة ما تدري يتراسلون بأيش وما تدري ينظرون إيش في هذه الجوانات. صائب وكرر الشكر من أولئك الذين جاءوني حق أنهم على خير فيهم خير ونسأل الله أن ينفع بهم وهم ساعون في خير وما ننصحقاننا السلفين أن يعترضوا أحدا يسعى في خير ولا يجوز لنا والله أننا نعترض أحد من عوام الناس ومن غير عوام الناس يسعى في خير ونحن نكون حجر عثر أول من واجهه نحن، هذا ما يجوز لنا نحن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ونحن مصلحون ونعين أهل الإصلاح الله نستعى قال رحمه الله قوله تعانا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وهذا من ذاك الذي أشرت آنفا إليه وما أصابكم يوم أحد يوم التقى الجمعان جمع رسول الله وأصحابه وجمع أبي صفيان وأصحابه فبإذن الله جل وعلا وهذا أيضا للتمحيص وليعلم الله المؤمنين يعلم أهل الإيمان من أهل النفاق والشراق والكفران، وليعلم المؤمنين. وهذه حكم عظيمة أفعال الله معلل بعلل، وليعلم المؤمنين. فهذا الذي أصابكم هو لهذه الحكمة العظيمة، ولهذه العلم السامي الجليلة، وليعلم المؤمنين. ومن الذي نفى الحكمة في أفعال الله من أهل الأهواء، الشائرة والمبتدع الجهمية على اللفظ العام؟ لو تقول الجهمية فإنه يسمى الأشاعر وغيرهم النعم الجهنية هم الذين نفوا العلة ونفوا الحكمة وجعلوا أفعال الله صادرة عن مشيئة وإرادة محضتين وهذا باطل انظر لنا ولي علم الذين نافقوا هذا كل علل لكن ماهم حول هذا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 وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي جمعين التقيا صراح جمع المسلمين وجمع الكافرين في أي يوم يوم التقى الجمعان يوم أحد أحسن ذا قالوا وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأخذ من القتل والجرح والهزيمة فبإذن الله أي بقضائه وقدره أي الإذن الكوني للإذن الشرعي، فالإذن إذنان إذن كوني وإذن شرعي والمقصود هنا بإذن الله أي الإذن الكوني للشرعي فبإذن الله أي بقضائه وقدره وهذا قول من أقوال أهل العلم وهناك قول آخر بعلمه فبإذن الله أي بعلمه بعلم الله سبحانه وتعالى وهناك قول ثالث أيضا بتخنيته بينكم وبينهم فبإذن الله أي بتخنيته بينكم وبينهم وكلها أقوال غير متبائنة، فإنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله، ولا يحصل شيء في الكون إلا بإذن الله، ولا يحصل شيء إلا بتخنيه الله سبحانه وتعالى أن يحصل هذا الشيء فيحصل. كلها أقوال متقاربة ما هي ما بينها تباين؟ فهو بعلمه، وهو كذلك بإذنه وغضاه الغضاه وهو أيضا الذي حصل لكم بتخنيه الله بينكم وبينهم، فخل بينكم وبينهم فحصل لكم ما حصل. ثلاث اقوال در قوليه بإذن الله قال رحمه الله قوله تعالى فبإذن الله ما هی الفا در قوليه بإذن الله وما عراب جمله او ما عراب فبإذن الله ما هی الفا وما عراب فبإذن الله انور خبر ليش خبر طيب أحسنت على أنها ما موصولة جيد فبإذن الله تكون الفئة هنا زائدة وضمن لما ضمن الشرط جاء بها وممكن أن تكون مم. عند من رابط نعيش جاء بالشرط أحسنت ونجار مجرور خبر المتنم حذوب فهو بإذن الله فهو بإذن الله وما أصابكم من يوم انتقل جمعان فهو بإذن الله وما هنا شرطية ليست منصول على هذا ما شرطية ليست منصول على هذا الوجه الذي ذكره وجملة فبإذن الله أي فهو بإذن الله جواب الشرط جار وجود الخبر لمتنم حذوب قال قوله فبإذن الله في قضاء وقدره وليعلم المؤمنين هذا فيها رد على من وليعلم المؤمنين ها عندما من كان منتبها النعم حسن ترد على الجهنية نفاة الحكمة نفاة العلل في أفعال الله سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين أي ليميز ليميز أهل الإيمان ويظهر أهل الإيمان وذلك يكون تميزهم بثبوتهم وثباتهم على ما نالهم يميزهم بثباتهم ويظهرهم بثباتهم ويعرف هذا المؤمن ويعرف المؤمن من المنافق، ويقال هذا مؤمن وهذا منافق بسبب التمحيس وبسبب هذا التميز وليعلم المؤمنين فالله عالم من قبل ومن بعد بالمؤمن من الكافر فليس تم علم هنا حادث المقصود به ليس هناك أزل سابق بهذا العلم غير هذا غير صحيح ولكن إن كان حادثا بهذا الاعتبار علم الظهور المقصود هنا علم الظهور أما العلم الأزلي فهو ثابت فالله جل وعلا يعلم المؤمن من المنافق لا ليأجن هذا فعل هذا الأمر سبحانه ولكن يظهر للعباد وليعلم العباد المؤمن من المنافق المقصود بالعلم هنا هو علم الظهور وليعلم المؤمنين وأما العلم الأزلي فهو ثابت لله جل وعلا هو الله جل وعلا قبل هذه المعركة بل قبل خلق هؤلاء الذين تعارفوا وتحاربوا في هذه المعركة يعلم المؤمن من المنافق يعلم ذلك سبحانه ولكن كما سمعت المقصود بالعلم هنا هو علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ويترتب عليه الجزاء والعذاب. فالمقصود بهذا العلم علم الظهور يميز ويظهر أهل الإيمان من أهل النفاق. وابن عباس في نحو هذا وليعلم المؤمنين وليرى وليرى المؤمنين جماعة من أهل التفسير يفسرون العلم هنا بالرؤية. يفسرونه بالرؤية وليرى المؤمنين وهذا جيد أيضا فهو من يكون مقصود به علم الظهور الذي ترتب عليه ثواب العقاب أو يقصد بالعلم هنا أي الرؤية يرى المؤمنين وليجوزا ينفى من هذه الآية ونظيرها أيضا أو نظائرها العلم الأزلي فإن من نفى العلم الأزلي كفر بالله سبحانه وتعالى العلم الثابق ثابت لله جل وعلا وهذا العلم يسمى بعلم الظهور عند أهل السنة قال قوله وليعلم المؤمنين أي ليميزا وقيل اليا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي لأجل دين الله وطاعته قاتلوا في سبيل الله ففيه نبي معنى اللام أي لأجل دين الله طاعته وفيكما تعلمون تأتي للتعليل دخلت مرأة النار في هرّة أي لأجل هرّة لأجل هرّة فيتأتى للتعليل قال وليعلم الذين نافقوا وهذا أيضا أمر آخر في تعليل ما أصاب أهل الإيمان يوم التغل جمعان ليعلم المؤمن وأيضا وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي لأجل دين الله وطاعة فما هي في إذن على هذا آه سببية علينية أحسنت نظيره دخلت النار امرأة في هرة أي بسبب هرة لأجل هرة أحسنت قال أو ادفعوا عن أهلكم إما تخرجوا قتالا في سبيل الله أو خرجوا حتى دفاعا عن أنفسكم ودفاعا عن حريمكم ودفاعا عن أهلكم لا يكن لا ذا ولا ذا لا قتال في سبيل الله يواجه أعداء الله الذين جاءوا بجيش عرمرا من مكة يريد استعصال أهل المدينة خرجوا إن في سبيل الله أقل الأحوال خرجوا دفاعا عن أنفسكم وخرجوا دفاعا عن أهلكم وحريمكم لا المنافق جبان ما هو حول هذا فالله قال لهم خرجوا كذا أو كذا ما خرجوا لا لهذا ولا لهذا ومن خرج معهم خرج الأغراض العيادة بالله تثبيت الجيوش واستغلال مثل هذه الأمور التي يحصل فيها خلل استغلها عليهم قال رحمه الله أو ادفعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أو ادفعوا عن أهلكم وحريمكم ما خرجوا أيضا وقال السدي أي كثروا سواد المسلمين ورابطوا رحمك الله ورابطوا إن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا وقمعا للعدو هذا تفسير السدي وظاهروا أو ادفعوا عن أهلكم وحرمه. خرجوا جهادا بسم الله أو خرجوا أقلش دفاعا عن أنفسكم وعن أهلكم لا والسدي يقول أو ادفعوا أي كثروا سواد المسلمين ورابطوه وهذه أيضا نستذل بها على هذا التفسير ممكن أن نستذل بها الشخص على تكثير سواد أهل الإسلام في الخروج للمحاضرات وكذلك حضور أيضا ما في خير لأهل السنة يجتمع الشخص مع إخوانه ويكثر سواد إخوانه وليعلم الذين وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا تكثروا سوادهم أقل الأحوال خرجوا تكثيرا للسواد فهذا ممكن نسلبي على إحباب تكثير سواد أهل الإسلام في مواطن الخير ومواطن مصر الإسلام ورفع مناره قال أو ادفعوا عن أهلكم وحريمكم وقال استدي كثيروا سواد المسلمين ورابطوا إن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا وقمعا للعدو قولوا تعالى قالوا لو نعلم قتالا لو نعلم قتالا لاتبعناكم كذب فجره هذا كله ما هو قتال لم يجرأ قتالا الله والله يخشى الذي يسبق عن أهل الإسلام ويقول هذا ما هو قتال هذا نفاق هذا نفاق قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وعم هذا معركة يخرجها رسول الله ويخرجها أصحاب رسول الله ولو نعلم قتالا لاتبعناكم نعوذ بالله من النفاق وهؤلاء الذين يثبتون عن الجهاد الحق فيهم شبه بالمنافقين في هذا حالهم لو نعلم قتالا في سبيل لا صحيح اللي خرجنا طيب هذا الباغي العدو هذا الذي اشتاح البلاد بلدة بلدة هذا ما هو قتال شرعي وبيجز دفعه هؤلاء منافقون عندهم نفاق والله ويخشى عليهم من هذا الأمر انظر إلى صنع هؤلاء المتقدمين أسلافهم ما في جهاد ما في جهاد أبداً حتى ينزل النبي عند بعضهم يخرج النبي وبعدين يجاهد معه ما استطاعت تخرج دعوة لأن بسبب هذا الخليلة التي حصلت له وأهل السنة يخرجون يمينا وشمالاً متوكلين على الله قال رحمه الله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم عبد الله بن أبي واصحابه الذين انصرفوا عن أحد وكانوا ثلاثمائة قال الله هم للكفر يومئذ أقرب بل هم كفار وليس معنى أقرب هنا أنهم عندهم إسلام كلا والله فأفعل تغضيل هنا على غير بابه هم كفار يومئذ ومن قبل خروجهم منافقون ولكن هنا أفعل التفظين لغير بابه باعتبار ما يظهرون لكم من الإسلام هم أقرب إلى الكفار ما لا تفرحوا بما يظهرونه فهم أقرب إلى الكفار وهم منهم وإليهم فأفعل التفضيل هنا في غير بابه. وأكثر أيضا قوله هو أقرب التقوى من هو عين التقوى هو أقرب التقوى من هو التقوى. من هذا الباب ايضا استعمال أفعال التفضيل في غير الباب ايش قبل الآية هذه أنور هو أقرب للتقوى نعم حسن اعدلوا هو أقرب للتقوى والعدل هو عين التقوى ما هو أقرب للتقوى والضمير يؤيد عن العدل المفهوم من الفعل اعدلوا هو أقرب للتقوى فالعدل هو التقوى ومن صميم التقوى ما هو أقرب للتقوى بل هو صميم التقوى من صميم التقوى لكن هنا أفعل التفضيل استعمل في غير موضع له فلا يفيد المشاركة وزيادة قال هم للكفر يوم إذن أقربوا لكن بهذا الاعتبار يقول استعمل على بابه باعتبار أنه يظهر الإسلام ويظهر الإسلام لكم فهم هذا الإسلام بالنسبة لكم يعتبرون بعيد بعيدون هم أو يعتبرون بعيدين هم أقرب للقفار فالكفر فيهم أقرب ومتأصل من الإيمان الذي هو ظاهر يظهرونه لكم قال أين الكفر يوم إذن أقرب منهم للإيمان أين الإيمان وهنا اللام بمعنى إله منهم للإيمان أي الإيمان هذه مثال هذه المعاني مثل هذا التناوب الحاصل في حروف الجر يقولون بأفواههم يعني كلمة الإيمان الإيمان ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون لا إله إلا الله يقولون بأفواهم لا إله إلا الله كلمة الإيمان يصلون ربما يخرجون جهادا لكن يقولون بأفواهم ما ليس بقلوبهم وهذه حقيقة النفاق التي أخذها أهل العلم من هذه الآيات إظهار الإيمان ويبطان القفر هذا هو النفاق العقدي يظهر المنافق إيمانه ويبطان القفر الصريح بالله سبحانه وتعالى ما أخذ مثل هذه الآيات يقولون بأفواهم ليس بقلوبهم قلوبهم إظهار وإخفاء إلهنا هذا يكفي إن شاء الله ما معنى أو ادفعوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ما فائدة التنويع هذا ما معنى التنويع نعم أو الدفاع يخرجوا دفاعا عن أهلكم وحريمكم وعن أنفسكم وقلنا أقل شيء خرجوا كثروا سواد المسلمين في المعارك وإن لم تقاتلوا خرجوا رابطوا أقل شيء قال ما معنى آيمن الله آيمن الله آيمن مقتطعة من آيمن واليمن بمعنى البركة وهذا الصيغة المقصود بها اليمين وآيمن الله المقصود بها اليمين فإلى حلف الشخص بهذا انعقد يمينه واصل اليمن هو البركة وصارت هذا الصيغة استعمال في اليمين قالوا معنى هذا البيت ابن اللبون إذا ما نز في قرن لم يستفع صونة بزل القناعيس هذا نوعان من أسنان العبن ابن اللبون وكذلك أيضا القناعي البزر لكن ما أدري ابن اللبون كم سنه هذا الذي يصل إلى هذا يقال له ابن اللبون نحو سنتين وكم بازر كبير بازر كبير لكن من اللبون كم سنة هل تجاوز الخمس ست الله أعلم فهو معناه أن الصغير إذا نزل في مكان ما يستطيع أن يخرج كما يخرج الكبير الكبير ممكن إذا خرج أو ضيق عليه في بعض المواضع لنضوج عقله ممكن أن يخرج ولفهمهم ممكن أن يخرج أما الصغير مستطيع ما يستطيع أن يخرج من المآزة وأن يخرج ما حصل له من الضيق ما يستطيع أما الكبير الله مَنَّ عليه بعقل وإدارة وهكذا أيضاً معالجة أموره. فابن لبون إذا ما نزل إذا إذا ما نزل في قرن لم يستطيع صورة البزلي أو البزلي قناعيسي. قناعيس قناعيس نوع من ابن أيضاً. لكن بقي ابن لبون يا أخوان ما هو كم سن ابن لبون هذا؟ آه كيف؟ الثاني ودخل الثالثة يقول أبو يقول أخونا من هو يوسف الأخ يوسف يقول في الثاني أكمل الثاني ودخل الثالثة دخل في الثالثة من لبون ومعنى هذا هو أن الصغير لا يستطيع أن يخرج من المآزق كما يخرج الكبير. قال ابن لبون من الابن الذي قد استوفى سنتين ودخل في الثالثة والبزل جمع بازل وهو من الابن الذي له تسع سنين والقناعيس العظام الواحدة قنعاس والقرن ما ضبطها القرن بن الحبل القرن الحبل ولزة شد فيه والصولة الحملة عليه وما ناله بما طيب وما ناله بما يكره يهجو بذلك عجيب الرقاء لا بس محسن فمعنى أنك يا عدي أنت صغير ما تحسن التصرف إذا ضيق عليك مصر تخرج فلا تتشبع ما لم تحقه شبهه بابن اللبون من العبل الصغير الذي أكمل سنتين ودخل في الثالثة وشبه نفسه كأنه أو غيره ممن يمدحه بالبزل القناعيس العظام أنه إذا حصل لها تضييق استضاعة المخرج وبحثت عن المخرج وخرجت قال ما حكم النوم عن البطن فإن نرى بعض قلاب ينامون على بطونهم في الليل منهي عنه على تحسين الشيخ الألباني من منها عن ضجعة أهل النار أظنه جاء في حديثة بذر وحديثة بهريرة أن النساء صلى منهاء بذر أو نهاء بذر عن هذا فرأه مطجعا على بطنه وقال بأن هذه ضجعة أهل النار فنهاه عنها والألباني حسن الحديث فعلى هذا لا ينام الشخص على بطنه وهي هيئة ما هي طيبة حتى من حيث الصحة ماهي الصحيه النوم على البطن، ورسول الله ما كان ينام على بطنه بل نام ونصح البراء بن عازب أن ينام على شقه الأيمن ويأتي بالأذكار ويأتي بالأذكار. أما إلى قلبك الله كيف شاس سبحانه وتعالى هذا شيء آخر. أما تقصد هكذا تنبطح ما كان ينبطح رسول الله هكذا، وإنما ينام على الشق الأيمن ونصح البراء أن ينام على الشق الأيمن وما ينبطاح هذا ما يصلح. ما يصلح ولا يليق بك خذ بسنة وعمل بسنة وأما إذا ثبت الحديث فما يصلح التشبه بأهل النار وضجعة أهل النار قال السؤال ما حكم نوع البطن وما حال حديث أبي هرير أن هذه الضجعة لا يحبها الله قال إجاب الحديث عن قيس بن طخفة يقال له طخفة كما ذكر ابن عبدالبر في السيعاب وهو حديث معل فإن فإن ولد قيس راوي الحديث عن قيس وجهول وقد اختلف من حديث اختلافا كثيرا أبان اقترابه بن عبد البر وغيره وقد جاء من حديث أبي هريرة إلا أن الصحيح أنه حديث قيس بن طهفة وليس حديث أبي هريرة فقال رواه ابن أبي ذئب عن خاله عن أبي سلام من عبد الرحمن بهذا السند عن ابن قيس بن طهفة عن قيس هؤلاء الذين رواه هم الأتباك ورواه بعضهم خالف في الأثبات في هذا السند يجعلهم الحديث بهريرا والحاسم أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه أن الحديث حديث قيس وليس هو حديث بهريرا وكذلك قال البخاري رحمه الله فرجح البخاري أبو حاتم أن حديث بهريرا ليس صحيح وأنه هام وانما هو حديث قيس من الطخفة وهو محفوظ وقد عرفت أنه معلب جهالة ولدي قيس قيس وبالاضطراف فيه وعلى هذا فالنوم على البطن قال بعضهم علم محرم على ظهر هذا الحديث وأنت ترى أن الحديث لا يصح. وإن كان كذلك فننصح بترك هذه الضجعة لأن النساء صلما حفظ عنه أنه كان يضجع على جمه الأيمن يضع يده تحت خده ويقرأ الأذكار وينام أما النوم على البطن فلم يثبت عنه, فلم يثبت عنه ولم نعرف عن السلف رضوان الله عليهم من, من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والآخرين أنهم كانوا ينبطحون على بطونهم فلا ينبغي ذلك صدق حفظه الله هذا يفتاوى الشيخ يحياء الله في حكم للتجاع على البطن فعلى صحة الحديث فيحرم قول الباني حسن انظروا لنا حديث آخر جعنا بذر أظن انظروا لنا حديث بذر أو عن غيره فله شاهد هذا الحديث إذا كان هذا موجود ما هو عن نبي هريرة فقط الذي هو معل وفيه من سمعت من ولد, ولد قيس هذا مجهول